بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر في الأرض ولا في السماء جاري واخره تشابنا فامن الذين في غضوبهم زيفو ما تشادا من فيتبعون ما تشابنا من هداه ضلال الفجنه واتبوا وما يعلم تك جعلنا ان قلبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحما إنك أنت الوهاب ربنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين موتوا ارتجابا من الأفهم بعد ما جاءهم العلم بغيان al <laughs> بِذَنبَة نَبَتَ الْحَسَنَ وَأُمْبَتَ نَبَتَ الْحَسَنَ وَكَفَّ لَمَا ذَكَرِيَ كُلَّمَا دَقَّ عَلَيْنَا ذَكَرِيٌّ بِالْطَّمَامِ عَجَبٌ وَعَدَ النِّسْفَ وَأَنَا يَا نُورُهُ مَا لَكِنَا هَذَا قَالَتْ من يشعر بغير حساب خلالك دعا زكريا ربا قال رب هده من لدوك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قرائم يصلي في المحرام سجدا بجمالته من الله مسجدا بكرامته من الله وسيدا ونصرا ونديا من الصالحين قال رب ان يكون لي غلل وطغى عن مكروه اتي عاق قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آيات قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشر والذكاء إذ قالت الملائكة يا نريم إن الله اصطفاك وطخرك واصطفاك على نساء العالمين يا نريم برج إلى ربك واستد ويركعين Oh Kau melihat alam, kalau Rabbir terang, dan nafasnya turun, fikir alam. Alahul Rabbik, fana takum dari فلما تحاجون فيما ليس بني ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ولكن كنوا ربانين لما كنتم تعلمون الكتاب وعما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والسلام يأركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله نفاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وفكم ثم جاءكم رسول مصدق لما تؤمن النبي على تصرن من قال اقرتم وافدت على بهكم اسرين قالوا اقرنا قال فشهد وانا معكم من الشهدين فمن تولى بعد هم الفاسقون أفغير دين الله يبقون أفغير موسى وعيسى اذكر اوتي موسى وعيسى من دينهم ربهم لا نفرق بين أحد منهم وهم نحن من الخاسرين كيف يهدي الله قرما كفر بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق <تصفيق> حقا من البنكنات والله لا يهدي القرم الخالبين أولا جزاؤهم أن علىهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين في Hatta turun bin ma turun, فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افتروا على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم قل صدق الله فاتبعون إن أول بيتٍ عند الناس لم نبي بمكان، بل ما ببركته مباركة فيه لعالمين في آياتٍ من آياتٍ ما كان براهي استطاع إليه سبيل الله ولن كفر فإن الله هني عن فاصمدون عنا سليل من آمن تبغوننا لوجه تبغوننا عي انا مربدا لنا وهناك المعاده العظيم يوم ترى وجوههم وتستر وجوههم دنى الذين سوت وجوههم اكفرتم اكفرتم إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين يضبطوا وجوبهم ففي رحمة الله ففي رحمة الله كن فيها خالقون ما ثقفوا إلا بحذر من الله إلا بحذر من الله وحذر من الناس وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَا كَانَ مَوْعِدُهُ لَيْسَ سَوَانًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَمٌ قَ والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أبوالهم لن تغني عنهم أبوالهم ولا أولادهم من شيء أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خارجون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كبثة ريح فيها صر أصابت سقون اصاله خف ثم من مدم ام خسر وما ولى الله وما ولى الله ولاكن ان خسر اضلال مثل ما يقود فيها من الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قرمه وظللوا أنفسهم, أنفسهم فأهلكت وما ظلوه الله ولكن أنفسهم يقومون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يرونهم خبالا ودوا ما علمتم قد بلد المرضى من أفواههم وما تخفي صدور أكبر قد بينا لكم الآيات إذ كنتم تعقلون هاتم لا تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتال كله وإذا لكم طروا أمنا وإذا الخلوا عرضوا عليكم الأنى من الغال الموت بغيركم إن الله عليم بات الصور يا تمسكت حسنة تسون وإن ما تصدّق سيئات يترضيها وإياك صبر وتقوى لا يقربكم كيد شيئا إن الله سميع عليم إذ هم الطائفة لمنكم أن تفشنا والله وليوما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببذل وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلمكم تشكرون Jabulim mumin, Anak kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Jangan takut wahai tuhku milikku ini ada, wahai tuhku milikku ini ada. Yudikul rabbu kum, yudikul rabbu kum. Di fasa di alam ini, قولا لجثمن قلوبكم ومن نص الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طهر من الذين كفروا او يفتنم او يقبض غيره قان بصو ليس لك من أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فهمهم غالبون. Terima kasih وجننت تجري من تحتها النار تجري من تحتها الانوار صابطين فينا وان الامه اجلنا من قوم طغوا بالسرقا وطغوا بمثلنا وتلك الايام بدهولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويثبت الذين امنوا ان تمشوا حدا ومرء لا يحب الظالمين وليمحص الله من له الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلن الله الذين جاهدوا منكم ويعلن الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما إلا من الذين داهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقون فقد رأيتم هو أنتم تنبرون وما محمدا إلا رسول قد خلت من قبله الرسول لن طلبتم على أعقابكم ومن ينطلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكين ومن كان لنفس أن تموت إلا بإثنه آمان ومن كان لنفس أن تموت بإذن الله اجتابا مؤجنا وَمَن يرد ثواب الدنيا نؤتهي بنا ومن يرد ثواب الآخرة نؤتهي بنا واسد جز الشاكلين وتأل من مذك فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضروا وما استكنوا والله يحب الصابرين قد كان قولنا لله ذُنوبنا قد لبثنا ندنو بنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا ونصره على القوم الكافرين فاتاهم يا وخص نخوابي اخيرا والله واحد صدقتهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنك حتى إذا فشرتم وتأزعتم في الأذر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما أراثوا ما تحب منه يقولون هل لها من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يفضل في أنفس ما لا يبدون لك يقولون لو كان لها من الأمر شيء ما قتلنا هارونا قل قيل لكم في موتكم قيل لكم في موتكم لما زلنا نكتب عليهم القطر الى راجعينا قيل لي يا الله ما في صدوركم قَلِّجْتَ عَلَيْهِ إِنَّمَا سَتَزَلِّهُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّمَا سَتَزَلِّهُمُ الشَّيْطَانُ بِنَظْرَكَ سَمُوهُ وَلَقَدْ حسرة ليجعل الله ذلك حسرته في قلوبهم والله يحيي وينير والله بما تعملون بصير ولا قتلتم في سبيل الله أو أخطأتم رحمة من الله ورحمة الخير فبما رحمة من الله أن تلبون ولو كنت أفضل ولا يرقى إليهم من حالك تغفر لهم وستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكن على الله إن الله يحب المتوكلين من بعده وعلى الله فهي توكل المؤمنون وما كان لنبيهم أن يغل ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل مرس ما كسبت وهم لا يغلبون أفمن اتبع السقط من الله فهل اتبع امر الله كما اذا سقط من الله وبغوا جهلا قربت سلم مصيرهم دوات وجهاتك عند الله والله هو قَدْ أَنْذَرْنَ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ بِهِ رَسُولًا مِنْ حَفْصٍ يَتْلُو عَلَيْهِ مَا يَأْتِيهِ وَيُزِكِيهِ وَيُعَدُّ لِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِذْ كَانُوا مِن قَرْنٍ فِي قَرْنٍ بعث فيه رزولا من أحب سبب يكلوا عليهم آياته ويذكّرهم ويذكّرهم ويعلمهم الكتاب وحكمة وإن كانوا من قبرنا في غنىهم. صَلَّتُم مِن أَيْنَا ؟ قُلْتُم أَنَّهَا لَهُمْ وَلِنَعْمَ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا أَصَابَكُمْ إِلَّا مَنْ تَطْلَعَ عَنِفَ بِإِثْنَيْنَا وَلَا أَصَابَكُمْ وَمَن جَعَلَ جَنَّاتٍ فِيهَا آيَاتٌ مِّنَ اللَّهِ وَالَّذِي آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءً مِّنْ حِسَابٍ وَلِعِلْمٍ مَّا نَمُونَ مَا فَقَطْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَرَّتَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعًا قَالُوا لَن هم للك في يومئين أقرب منهم للإيمان يقولون بأخواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا بإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا ما ما قتلوا قل فدرقوا عن أنفسكم إن كنتم صادقين ولا تخسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أخيان الله من فضله ويستنشرون بالذين لم ينفقوا بهم من صنفهم ألا خوف عليهم ولا أهم يحسنون يستنشرون بنعمة من الله وفض تسبح كحمدكم في بونون من قبلك جمال الغنات والزهر والكتاب المبين Tidak ada ilah tetapi مَا <مصفيق> ذَلِكَ مِنْ عِزِّ الْأَمْرِ <الموضل> وَإِذْ أخذ الله اللَّهُ عَلَى طَالِبِي دِينِكُمْ فَتُلقَى الْكِتَابُ نُتْلِي نُرِيدُ لِلنَّاسِ لَئِنْ ذَكَرْنَا هَؤُلَاءِ النَّاسَ وَلَا تَذْكُرُونَا لَبَدَّتْ وَارَاهُمْ وَاشْتَرَو بِسَنَاً قَلِيلاً فَبِالسَّنَاءِ اشْتَرَوْ الذين يفرحون بما أجوا ويحبون أن يحمدوا, يحمدوا بماذا بيفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب هليم وإن لهم نت السماوات والبناء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 قلنا سُبْحَانَكَ نَخْفَى <تصفيق> عَنَّا سجدا له من فوقه فاستجاب له ربّه